مثلهم كمثل الذين استوقدنا را فلما أضاءت ما حوله ذهب الله ذنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في غلما لا يبصرون صمّ بكم عيون فهم لا يرجعون أو كصيّب من السماء فيه غلما ورعد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 ولو شاء الله لذهب بسمرهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس عبود ربكم الذي خلقكم والذين من قدركم والذين من قدركم لعلكم تتقون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 وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ